يَا دَانِي يَا أَبُ فَتَحَ تَسْمِي عُسُفُ وَأَخِي وَلَا تَأْيَأَسُ قُل لا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا تَخَوَّفُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا النَّعِيزُ مَنِ اسْتَنَا وَأَنْ لَا نُضْرِمَنَّ وَجْهَكَ بِالظَّالِمِ وَجِئْنَا بِضَاعَتِكُمْ مُزْجًا فَأَنذِرُوا لَنَا الْكَائِلَ وَالْعَصَدَقَ لَنَا آيدَنَا اِنَّ اللَّهَ أَيَعْذِبُ الْمُتَصَدِّقِينَ انْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ إنه من يتكي ويصبر فإن الله لا பீலமணி கூ நக عليكم يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ூமல اذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي أَطْيِبَ صِرًا وَتُنِيبُوا بِأَمْرِكُمْ أَجْمَعًا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُو إِنِّي لأجد ريح يوسف له لَا أَجِدُ رِيحًا يُوسُفَ لَوْلَا أَنْتَ فَنَدُ قالوا تالله انك لفي ضلال كبير